خمسة. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك مرحبا يا أصدقائي ماذا تلعبون؟ نحن لا نلعب شيئا أنا أعرف لعبة ممتعة اسمها خمن حلمي هل نلعب معا؟ كيف نلعب؟ اولا نأخذ أوراق صغيرة ثم نكتب عليها المهن في حلمنا جيد وماذا بعده؟ وبعده يأخذ أحد منا ورقة لكن لا يقول المهنة ويصف لنا المهنة المكتوبة على الورقة ونحن نخمن المهنة في حلمه هيا نلعب أنا كتبت مهنتي على الورقة وأنا؟ وأنا أيضا إذن أنا أبدأ مم. هذه المهنة سهلة جدا ماذا؟ قل لنا هو يعالج الحيوانات المريضة الطبيب لا هذا خطأ البيطري؟ نعم صحيح والآن دورك مم. يا سلام هذه المهنة صعبة كيف أصفها؟ مم. هو يعمل في المحكمة المحامي لا هو أكبر من المحامي قاضي نعم هذا صحيح